السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اليوم بمشيئة الله تعالى نعيش مع درس من دروس الأخلاق الإسلامية التي يعلمنا إياها سيد البشرية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدرس يعلمنا في عبارة موجزة سبيل السعادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث الذي اجتمل على ثلاثة عبارات في غاية الدقة وفي غاية الإيجاز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس اتق الله حيثما كنت معنى كلمة حيثما كنت في أي مكان تكون إذا كنت في العلانية فاذكر ربك فلا تعشاه وإذا كنت في السر فاذكر ربك أيضا فلا تعشاه Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beliau mengatakan Alhamdulillah dan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau melanjutkan bahwasannya Hari ini berkat izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk belajar akhlak Akhlaknya diajarkan oleh Wakil dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akhlak islami yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas bunyi dari hadis tersebut adalah bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata itaqillah haytumakunta wa atbiisai atilhasanatatamhoha wahalikin nasabikhulikin hasanin. Sungguh di dalam hadis ini mengandung beberapa arti dan beberapa makna yang sangat luar biasa isinya. Ada tiga ibarat-ibarat. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitu makunta di mana saja kita berada. Dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi Allah memerintah meminta kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menghimbau untuk bertakwa kepada kita di mana pun kita berada. التقوى التي يقصدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث هي الابتعاد عن كل عمل يغضب الله ولذلك لما جاء رجل يسأل سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول لغوا يا إمام ما التقوى قال التقوى خوف من الجليل الخوف من الله ورضى بالقليل وعمل بالتنزيل واستعداد ليوم الرحيس هذه هي التقوى خوف من غضب الله يقول الخوف من الجليل يعني من الله ورضاء بالقليل يعني بما رزقك الله عز وجل وعمل بالتنزيل يعني عمل بالقرآن والسنة واستعداد دائما وأبدا للموت الذي يقول فيه أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم إن الموت أقرب لأحدكم من شراك نعله أقرب لأحدكم من الثندال الذي يلبسه هذا هو بضفت Al-taqwa yang dimaksudkan di sini adalah yang seperti yang dimaksud di dalam hadis al-ibti'at an ayat amalin adalah menjauhi dari semua perbuatan-perbuatan yang membuat Allah itu suka dan menjauhi semua larangan-larangan yang membuat Allah itu murka. Imam Ali bin Abi Talib r.a beliau ditanya tentang taqwa. Apa itu taqwa Imam Ali bin Abi Talib? Ataqwa yaitu takut kepada Allah subhanahuwataala, waridah bil qalili dan menerima pemberian Allah subhanahuwataala walaupun itu sedikit, baik itu rizki apapun atau yang lainnya, wa amalun bintan dan mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dan umatnya, was tiadatuliyamirahili dan bersiap-siap untuk menghadapi kematian dan kemudian yakulu sallallahu alaihi wasallam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata tentang kematian bahwasanya innal mautu aqrabu min, min min min sirain 'ali bahwasanya kematian itu adalah lebih dekat daripada kalian uh, lebih dekat kepada kalian semua melebihi sirain 'ali langkah kaki dari <coughs> هنا تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتقون ربهم فهذا رجل يسأل أبا ذر الغفاري عن التقوى كيف تكون التقوى فقال له أرأيت إن كنت تمشي في طريق زى أشواك مليء بالأشواك في أي الأماكن تضع قدمك فقال أضع قدمي في المكان الذي فيه ليس فيه أشواك يعني أتجنب الأشواك وأمشي بطيئا حتى لا أضع قدمي على الأشواك فقال فتلك التقوى Dunia kembaliat dengan mangsa, dan penuh dengan kejahatan. Jadi, hindarkanlah dunia ini, dan jadilah orang yang beriman. Hindarkanlah dunia ini, dan jadilah orang yang beriman. Hindarkanlah dunia ini, dan jadilah berkata kepada Abizar tentang takwa wahai Abizar apa itu takwa kemudian digambarkan oleh Abizar bahwasanya takwa adalah seakan-akan kau berjalan di tempat yang mana di situ ada duri maka berjalanlah di tempat yang mana di situ tidak ada durinya supaya engkau selamat dari dari duri tersebut jadi ibaratkan di sini bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah tempat yang penuh dengan maksiat dan penuh dengan syahwat-syahwat oleh sebab, itu, oleh sebab itu berjalan dah di tempat-tempat yang mana di situ adalah jauh dari kemaksiatan dan jauh dari syahwat Dan berjalan dah di tempat yang dididai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ha huwa Ra'i lil ghanam Rajulun la ya'rifu La qira'ah Wala kitabah Wala ya'rifu syai'an illa annahu تعلم كيف تكون التقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله سيدنا عمر في صحراء يسعى فيها الراعي وراء الغنم فيطلب سيدنا عمر من هذا الراعي أن يسقيه منها أي من الشيات لبنا فيسقيه فيسأله ألك هذه الأغنام فيقول الراعي لا إنها لسيدي فيقول سيدنا عمر له وما الذي جعلك تسقيني منها لبنا قال إن سيدي أمرني إذا وجدت أحدا يطلب لبنا ألا أرده يعني أسقي إذا طلب لا, لا أمنعه قال سيدنا عمر له وقد أحب أن يختبر تقواه فقال له فقال له فإني أريد أن تبيعني شاتا من هذه الشياة قال هو يحكى يا رجل ولا يعرف سيدنا عمر رجل راعي في الصحراء لا يعرف من هو أمير المؤمنين ولا من هو رئيس الدولة لم يكن كالآن يعني الناس الآن يرون صور رئيس الدولة في الإعلان وفي التلفزيونات وفي كذا وفي... لا قديما. كان ولي العادة أو رئيس الدولة أو الخليفة لا يعرفه كثير من الناس يسمعون اسمه لكن لا يعرفون شخصه ولذلك كان سيدنا عمر يدور في المدينة يعني ايش يتعسى في المدين المهم الأعراب لا يعرفه فقال له يا هذا ألم أقول لك إن الأغنام ليست لي إنما هي لسيدي فقال له سيدنا عمر وما في الأمر لو أنك بعتني واحدة وأقصد أنت ثمنها وإذا سألك عنها سيدك فقل له إن الذئب قد أكلها احتمال وارد يمشي في الجبل وممكن الذئب يأكل الله فقال له الرجل الذي تربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم كيف تكون التقوى قال له ويحك وإن صدقني سيدي فأين الله قال له عبارة بكى منها سيدنا عمر واقشعر جلده منها قال يعني إن صدقني سيدي نفرض أن سيدي صدقني لكن أين الله سبحانه وتعالى الذي يراني هذه هي التقوى مراقبة الجليل خوف من الجليل Wa kal, perumpamaan atau gambaran orang yang bertakwa adalah digambarkan tentang cerita Seorang laki-laki yang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Beliau bekerja sebagai pengembala kambing akan tapi beliau adalah orang yang mulia Karena belajar takwa dari baginda Rasulullah SAW Suatu saat Sayyidina Umar berkata Suatu saat Sayyidina Umar menemui beliau yang sedang mengembala kambing di, mengembala kambing di badang pasir beliau meminta kepada pemuda yang takwa tadi, yang, yang belajar takwa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diberi susu dan ketika, saya, dan ketika Khalifah Umar tersebut meminta susu, maka sang pemuda tadi memberi, memberikan susu kepada orang tersebut dan Sayyidina Umar berkata kepada sang pemuda tadi, wahai pemuda apa yang, apa yang, apa yang membuatmu memberikan aku susu apa yang membuatmu memberikan aku susu, tatkala aku meminta untuk meminta susu tersebut. Kemudian sang pengembala kambing tersebut berkata kepada Khalifah Umar dan pada waktu itu beliau tidak tahu bahwasanya yang meminta tersebut adalah seorang Khalifah. Yang membuatku memberimu, yang membuatku memberikan susu ini kepadamu adalah bahwasanya tuanku berkata kepadaku jika ada seseorang yang meminta susu maka berikan susu tersebut. Dan kemudian Sayyid Khalifah Umar tersebut menguji ketakwaan oleh seorang pemuda tadi dan beliau berkata kepada pemuda tadi, "Wahai seorang pemuda, aku ingin meminta seekor kambing." Lantas apa jawab pemuda tersebut? "Kambing ini bukan milikku, tuan, akan tetapi kambing ini adalah milik tuanku." Kemudian Khalifah berkata lagi baik kalau begitu juallah kepadaku dan aku akan beri uangnya dan kau bisa berkata kepada tuanmu bahawasanya satu kambing tersebut dimakan oleh uh, dimakan oleh serigala dan selesai urusannya. Ternyata seorang pemuda tadi menjawab bahawasanya jika aku benar menjual ini akan tapi Allah selalu melihatku dan aku tidak ingin bermaksiat kepada Allah subhanahuwataala. Mendengar jawaban tersebut. Khalifah Umar tersebut menangis bahawasanya sungguh luar biasa. Pemuda ini memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kekaguman Khalifah Umar tersebut, lantas Khalifah Umar pergi kepada tuan yang memiliki domba tersebut, lalu membelinya beberapa ekor domba dan diberikan hadiah kepada seorang pemuda tadi sebagai rasa bangga bahawasanya sungguh mulia. Orang ini belajar adab dan takwa dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. والأمر الثاني الذي ينبهنا إليه هذا الحديث الجامع أمر خطير جدا يتغافل عنه كثير من الناس لا يوجد أحد من الخلق لا يذنب كلنا ذنوب كل ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن الإنسان يذنب وينسى زنبه وهذا هو مرض خطير من أمراض هذا الزمان الناس يذنبون وينسون زنوبهم أو يتناسون يحاولون أن يتناسوا زنوبان. ولذلك إذا نسي الإنسان زنبغ تراكمت عليه الذنوب حتى تكون كالجبل فلا يجد لها عملا يكفرها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لابن عمه ولأمته ولأمته جميعها في شخص عبد الله بن عباس يقول لهم جميعا اتبعوا السيئة الحسنة اذا فعلتم سيئة فالمفترض ان الانسان يذنب وان الانسان يخطئ ولكن اهم من الخطأ ان يستغفر الانسان وان يتوب منه وان يتبع الذنب بالحسن إذا فعلت زملا فاتبعه بحسنات اتبع السيئة الحسنة اعمل مكان السيئة بعدها الحسنة ولذلك إذا عملت مكان السيئة حسنا فإنها تمحوها يعني تطمسها تمحوها من السجل الذي يكتب فيه الملائكة الحسنات تغلب السيئات في سجل الملائكة الذي تدونه عليه وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله أيضا عن خير الأعمال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحدث لكل زنب توبة نعم مفروض أنك ستزنب لكن أنا أصيك بأن تحدث لكل زنب توبة Istajid betaubat lehaza zam, fa'in taubatat empoh khati'atak alati irtakbta. Hua nafsi al-ma'na. Adbagi'at syi'at al Bagian yang kedua adalah bagian yang sangat luar biasa. Di sini adalah bagian yang sangat berbahaya sekali yang mana di sini banyak orang yang lupa tentang dosa. Setiap manusia adalah berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebanyakan isan, kebanyakan manusia pada zaman ini adalah mereka merakukan dosa-dosa yang begitu banyaknya akan tapi mereka lupa akan dosa-dosa yang diperbuatnya. Dan ini adalah bahaya yang sangat luar biasa dan sangat berbahaya sekali. Sehingga karena sangat karena banyaknya lupa akan dosa-dosanya maka dosanya semakin menumpuk, menumpuk, menumpuk sehingga tidak ada suatu pekerjaan yang bisa mengampu, yang bisa menghapusnya. Fakirlah Nabi saw kepada pamannya, kepada pamannya Amrulah bin Amr. Ikutilah semua kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang ditulis oleh para malaikat malaikat di dalam lembaran-lembaran amalnya. Jadi. Jika engkau melakukan kejelekan-kejelekan maka secepatlah lah engkau melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Karena dengan kebaikan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhoi dan engkau akan dihapus dosa-dosanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang yang bertanya kepada beliau, beliau bertanya tentang suatu amalan yang paling baik. Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau berkata bahwasanya amalan yang paling baik adalah amalan yang mana jika engkau melakukan suatu dosa maka engkau cepat-cepat bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم يوجهنا أسعد الخلق إلى ما يختم به الإنسان عمله وما ينبغي أن يختم به المرء دنياه خالق الناس بخلق حسن لأن الأخلاق الحسنة تؤدي بصاحبها إلى الجنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاق ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تفعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم أنت لا تستطيع أن تعطي كل الناس مالا ولكن أنت تستطيع أن تبتسم في وجه كل الناس تستطيع أن تصفح عن كل إنسان ظلمك تستطيع أن تعفو عمن من حرمك تستطيع أن تسع الناس بخلق كريم بخلق طيب ولذلك لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام يا أخي يا جبريل ما معنى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فقال والذي بعثك بالحق لا أكن لأعلم منها شيئا حتى أسأل ربي حتى أسأل ربي فصعد جبريل إلى مولاه فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل الحق سبحانه وتعالى فقال أما معناها يا محمد فهو أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك ثلاثة تعفو عمن ظلمك وأن تصل إنسانا يقطعك وأن تعفو عمن حرمك تعفو عمن حرمك عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من منعك تعطي من آه قال خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سألت عنها أخي جبريل فقال an a'fu 'amma zalamani wa an asli man khafa 'ani wa an u'ti man haramani hadhihi hiya akhlaq sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan nasihatnya tentang nasihat yang terakhir yang harus diperhatikan oleh seseorang sebelum meninggalkan dunia yaitu hali kunna sabiulukin hasanin maka bergaullah engkau dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah asalan nasihah akan wakulukah paling baiknya manusia akhlaknya dan oleh sebab itulah beliau berkata di dalam hadisnya inna kum lantas onna sabi am walikun tas onna sabiulukin Bahwasanya kalian tidak akan bisa memberikan manusia-manusia semua ini dengan harta-harta kalian, akan tapi kalian bisa memberi kepada semua manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Turun sebuah ayat kepada baginda Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahuwataala berfirman di dalam Al Quran: Khodil amu wa bil orfi wa anil jahilin. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat kepada beliau, beliau berkata kepada Jibril, wahai Jibril, apa maksud tentang Hudil Afwa Wakmur Bil Orfi wa Arid Anil Jahilin? Lantas malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tidak tahu tentang Hudil Afwa Wakmur Bil Orfi wa Arid Anil Jahilin akan tapi aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang artinya. Dan akhirnya malaikat Jibril berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertanya, maka Allah pun menjawab tentang maksud ayat tersebut ayat tersebut artinya adalah antafu aman dzalama hananya engkau mengampuni orang-orang yang berbuat dolim kepadamu wa antazilman dan engkau menyambung tali silaturahmi dengan seseorang yang memutuskan tali silaturahmi denganmu dan engkau memberikan memberi kepada seseorang yang berusaha mengambil hakmu itu adalah tiga nasihat dari ayat-ayat yang diturunkan dari ayat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW alaihi wa indama تصف السيدة عائشة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن يعني متصف بكل الصفات التي ورد بها القرآن الكريم يغض من صوته ولا يمشي في الأرض مرحا لا يخاطب الناس بتكبر ولا باستعلاء بل خافض جناحه لكل من تبعه من المؤمنين واخفض جناحك كما قال القرآن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فكان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا حتى لا تقول السيدة عيشة أيضا عنه رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب لنفسه قط أبدا لا يغضب لأن إنسان يشتمه لأن إنسان يقطع في عرضه لأن إنسان يعمل فيه كذا أو كذا لا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله إذا انتهكت حرمة من حرمات الله حد الزنا حد السرقة حد كذا حد كذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يغضب لله لا يغضب أبداً لنفسه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته أتدرون أيكم أقرب مني مجلسا يوم القيامة؟ من الذي سيجلس قريب مني يوم القيامة في الجن؟ من الذي يكون قريب مني؟ فقالوا الله ورسوله أعلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أحسنكم أخلاقا الناس التي تتحلى بالأخلاق الجميلة وبالصفات الطيبة وبالصبر والحلم والأناة ولا تتسرع في الغضب ولا برد السيئة بالسيئة بالإحسان, الله الله kemudian sayyidah aisyah radhiyallahu anha beliau menyifati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qur'an Setiap kemuliaan kemuliaan sifat-sifat mulia yang ada di dalam Al-Quran ada pada baginda Rasulullah S.W.T. Kesabarannya, ketakwaannya, kemuliaannya, kerendahannya kepada sesama mukmin. Beliau <tik> yang sibil ardi marohah tidak pernah sombong di atas muka bumi ini. Hawwib itu dan beliau selalu rendah hati kepada siapapun dari umat-umat mukmin. Hayyinan beliau adalah orang yang lembut, layyinan orang yang kalem, orang yang sederhana. Marohaitu Rasulun khalapaninau siqat. Sampai-sampai beliau berkata, bahawasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sama sekali marah jika dimarahi, dimusuhi oleh orang. Jika dicaci oleh orang. Jika diludahi oleh orang. Kecuali adalah jika baginda Rasulullah SAW itu adalah digoda ataupun diuji. Atau dihinakan agama Allah. Sehingga apa? Sehingga karena agama Allah lah yang dihina, maka baginda Rasulullah SAW akan marah dan murka kepada orang tersebut. Dan kemudian bagi Nabi Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat-sahabatnya, Ata'druna ayyukum akrobum ini yaman kiamat di wiljanati. Apakah kalian tahu siapakah orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat di surga? Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya Allah dan Rasulullah lah yang tahu. Allah dan Rasulullah yang tahu. Kemudian baginda Rasulullah SAW Dia berkata bahwasanya paling dekatnya manusia Nanti pada hari kiamat Denganku di surga adalah Bahwasanya orang yang paling dekat Denganku nanti di surga Yaitu orang yang paling baik akhlaknya Kesabarannya, kemuliaannya Kecintaannya Semuanya sifat mulia ada pada orang tersebut Maka aku akan bersamanya nanti di surga Dan inilah orang-orang yang beruntung Yang dikumpulkan dengan Rasulullah SAW ونختم بهذه القصة الرائعة التي ترويها لنا كتب التاريخ من أن سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان جواري وإماء أيام أن كانت تباع الجواري والإماء والعبيد فكان يحب خدمة العبد له ولا يحب خدمة المرأة مبالغة في التقوى والخشو فجاء العبد وفي الصباح الباكر كان يأمره بأن يسخن له ماء لكي يتوضأ قبل أن يذهب ليصلي الفجر فالغلام سخن الماء لكنه لما سخن الماء لم يجسه بيده قبل أن يصب على سيدنا الحسن فلما صب ماء حار حار جدا فلما سقط على يد سيدنا الحسن رفع يده فوقع الإبريق كله عليه ماء حار سلقه سلق جلده فغضب سيدنا الحسن غضبا شديدا فتلعسم الغلام العبد وقف مرتعدا هكذا أمامه سيدنا الحسن تلعسم ومرتعد وخائف من العقاب فقال يا مولاي إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ فسيدنا الحسن نظر إليه قال كذمت غيظ خلاص كذمت غيظ قال والله يقول والعافل عن الناس قال عفوت عنك خلاص عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله اذهب فأنت حر لوجه الله يعني أراق عليه الماء ساخنا وسلخ جلده وشوف هنا العفو عند المقدرة هنا مكارم الأخلاق التي ينبغي علينا أن نتحلى به أراق عليه الماء وبعدين وصل به الأمر إلى أنه يعفو عنه ويطلق صراحه لوجه الله هذه هي أخلاق آل بيت رسول الله وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله أشوة حسنة نصداقا لقوله تعالى لقد كانت لكم في رسول الله أشوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصور Kemudian kita tutup pertemuan ini adalah dengan sebuah cerita. Cerita yang sangat luar biasa adalah cerita cucu Baginda Rasulullah SAW yang, bela yang belajar kemuliaan dari Baginda Rasulullah SAW. Syedina Hasan beliau memiliki budak yang mana pada waktu itu budak adalah diperbolehkan. Kemudian budak tersebut datang kepada Syedina Hasan radhiyallahu anhu dan beliau meminta kepada budak tersebut untuk memanaskan air untuk dipakai untuk bersuci di keesokan harinya Setelah sang budak tadi memanaskan airnya maka tidak sengaja ketika ingin menumpahkan air ke tangan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu maka air tersebut tumpah di tangan bagi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan ketika tangan Sayyidina Hasan tertumpah apa ditumpahi dengan air yang sangat panas maka diangkatlah tangan Sayyidina Hasan maka karena diangkat tangannya saking panasnya tersebut maka tumpah semuanya lah air yang ada di dalam bejana tersebut sehingga tangan Sayyidina Hasan terkelupas setelah itu apa setelah itu budak tersebut merasa kerakutan tentang kejadian dan melihat Sayyidina Hasan sedang marah besar lantas karena saking takutnya budak tersebut maka budak tersebut berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai Sayyidina Hasan Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wal al-ghaidu adalah orang-orang yang orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menahan hawa nafsunya maka kadhamtu nafsi karena budak tersebut berkata bahwasanya Allah berfirman bahwasanya cinta kepada orang-orang yang sabar maka aku pun akan bersabar wal 'aafina lil dan disebutkan di dalam ayat yang seterusnya bahwasanya 'aafina lil naasi orang-orang yang suka memaafkan dosa-dosa orang lain Mendengar, berjawab, mendengar, mendengar ayat tersebut maka Sayyidina Hasan langsung mengampuni dosa-dosa budak tersebut. Lantas budak tersebut melanjutkan firman Allah wajhul Allah masyiin, bahasanya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mendengar firman Allah tersebut lantas Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu membebaskan budak tersebut karena Allah subhanahuwataala. Dan dari sinilah kita bisa melihat kemuliaan-kemuliaan yang ada pada keturunan-keturunan dan keluarga-keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau semua adalah berakhlak yang mulia, yang benar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran Lagatkan Alakum Firrosulillahikuswatun Hasana. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Wallahu a'lamisya warahmatullahi Baik dipersilakan bagi jamaah satu penanya putra dan satu penanya putri. mau bertanya Mangga dipersilakan bagi bapak-bapak yang mau bertanya ke depan Ibu-ibu barangkali ada yang nanya Satu, pen, satu penanya dari ibu-ibu Mungkin bisa lewat tulisan Kalau tidak bisa Baik okay. بالله سمع العلمين الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الصلوات السرية مثل الظهر والعصر هذه بنسميها الصلوات التي يسر فيها بالقراءة يعني لا يشهر فيها لا الإمام ولا المأموم طيب الوضع فيها كيف يكون؟ الإمام يبدأ أولاً في الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر إذا بدأ الإمام بتكبيرة الإحرام فإنه بالطبع سيبدأ في قراءة الفاتح الإمام والمأموم يقرآن معاً الفاتحة ويقرآن شيئاً من القرآن الكريم ليه؟ لأن الصلاة القراءة في الصلاة الأصل أن المأموم يقرأ لنفسه والإمام يقرأ لنفسه يعني كل واحد مفروض عليه لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بإيه بفاتحة الكتاب إذن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم حتى في الصلوات الجهرية الجمهور ومنهم الشافعية على أن المأموم ينبغي أن يقرأ خلف الإمام المفروض أن الإمام عندما يقرأ في الصلاة الجهرية الفاتحة المفروض أن الإمام ينتظر قليلا حتى يقرأ المأموم الفاتح ثم يقرأ الإمام سورة من القرآن الكريم أو آية من القرآن الكريم وقد كان الصحابة يفعلون ذلك يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فكان حتى التفت في بعض أوقاته قرأ فقال بعد أن صلى من الذي كان ينازعني القرآن من الذي كان ينازعني لأنه لما كان يقرأ بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأوا معه الف... بعده الفاتحة ثم يقرأ القرآن السورة فيسجد بعد السورة فيصدق بعد قراءة السورة وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لا من يقرأ معه يقرأ وراءه القرآن فقال من الذي كان ينازعني القرآن فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله أنا الذي كنت أقرأ فقال من قرأ له إمامه فهو له يعني الذي يقرأ له إمامه يعني في الصلاة في في في ال في الفاتحة في في شيء من القرآن الكريم ولذلك الشافعي قال الإمام الشافعي والجمهور قالوا بأن المأمور يقرأ وراء الإمام الفاتحة فقط ولا يقرأ شيئا من القرآن الكريم لأن الإمام يقرأ له ويقرأ للمأمون في الجاهري أما في الصلاة السرية فكل منهما يقرأ لنفسه، ولا يضرك أن تبدأ قبل الإمام. الإمام ينوي، يقول الله وأكبر، أنت مفتوح لك تقرأ الفاتحة وتقرأ صورة من القرآن الكريم أو آية أو آيتين. الأحناف قالوا والجمهور قالوا لا يجزئ أقل من ثلاث آيات. القراءة في في في في الثلاث آيات قصار أو آية طويلة، آية طويلة أو ثلاث آيات. قصار. قالوا الثلاث آيات القصار قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرة. قالوا هذه ثلاث آيات قصار. لكن الآيات الطويلة مثلا كآية من سورة البقرة يعني تكفيك آية. قالوا إما أن يقرأ مع الفاتحة بآية طويلة أو أن يقرأ بثلاث آيات قصار. قصار. وهذا يكون في الصلاة السرية. يكون في الصلاة لأن الصلاة الجاهرة. لا يقرأ فيها المأموم وراء الإمام شيئا إلا الفاتحة فقط يقرأ الفاتحة فقط تمام؟ ولذلك فالصلاة السرية لا حرج عليك أن تبدأ مباشرة بعدما يقول الإمام الله أكبر في تكبيرة الاحرام تبدأ تقرأ أنت الفاتح سواء سبقت الإمام فلا حرج عليك وتنتظر الإمام إذا أنهيت أنت قبل الإمام تنتظر الإمام ولا حرج عليك لأن الإمام لا يسمعك ولا أنت تسمع الإمام فكل يقرأ لنفسه وكذلك أيضا تفعل في التكبيرة الثانية أو في الركعة الثانية بمجرد ما يقوم الإمام من تكبيرة القيام فيقول الله أكبر بعد السبوط الثاني وينتصب وقفا للركعة الثانية تبدأ على طول بعدها في خراءة الفاتحة وفي شيء من القرآن الكريم ولا يضرك أن تبدأ Qabla Imam, fatesbukuh atau latesbukulah harjulahka fiad. Allah Subhanahu wa Taala adalah dan paling bijaksana. Ya, Bahawasanya beliau menjelaskan apa, bagaimana hukum seorang makmum dan imam jika solat zuhur dan asar. Apakah uh, biar fatihahnya tidak membaringi imam dan imamnya tidak bersuara? Baik beliau menjawab bahawasanya ketika dalam keadaan sholat sir ataupun sholat yang tidak bersuara Bahawasanya dua-duanya antara imam dan makmum semuanya adalah diminta untuk membaca Al-Fatihah Ma'an bersama-sama Kenapa? Karena membaca fatihah adalah diminta Adalah rukun dari rukun-rukun sholat dan setiap dari imam dan makmum diminta untuk membaca fatihah Jadi apa? Jadi bagi imam dan makmum adalah diwajibkan untuk membaca surat fatihah baik itu bersamaan ataupun duluan imamnya maka imam apa makmum <tuh> baik itu duluan imam selesainya ataupun makmum dulu yang selai, selesai membacanya kemudian imam imam menunggunya maka itu adalah tidak apa-apa pernah suatu hari terjadi terjadi terjadi kepada salah seorang sahabat yang bersolat yang bersolat jemaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang salat jemaah maka beliau sedang membaca surat al-fatihah dan ketika beliau selesai membaca surat Al-Fatihah Maka ada salah seorang makmum yang membaca surat Fatihah Dengan suara yang kencang Lantas setelah selesai surat Maka Rasulullah SAW berkata Siapakah orang yang yunazi'ni filqir'ah Siapa orang yang membarengi aku ketika, ketika membaca Membaca, mem membaca Al-Fatihah Kemudian salah seorang berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, aku lah yang sedang membaca al fatihah Kemudian baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahawa setiap imam dan makmum adalah diminta untuk membaca membaca membaca al fatihah Hanya saja adab dari seorang seorang seorang makmum ketika imam yang baca Fatihah maka sang makmum adalah mendengarkan. Kemudian Imam Syafi'i beliau berkata bahawa hanya imam. Bawasanya Imam Syafi'i berkata bawasanya al-makmum di belakang imam ketika di disolat jahriyah adalah tidak ada yang dibaca kecuali adalah membaca al-fatihah. Adapun di kira adapun di solat solat yang sir ataupun solat solat yang di siang hari zuhur dan asar setiap imam dan makmum adalah diwajibkan untuk membaca surat al-fatihah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahawasanya jika engkau ingin membaca surat setelah Al-Quran, setelah al Fatihah maka bacalah surat-surat Al-Gisar ataupun surat At-Tawilah. Surat Al-Gisar adalah surat yang tidak melebihi 3 ayat ataupun surat At-Tawilah adalah surat yang melebihi 3 ayat. Sedikitnya 3 ayat atau kurang dari 3 ayat ataupun yang paling panjang adalah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Jadi apa? Jadi inti dari jawaban Syah Murad bahwasanya setiap makmum dan imam ketika dalam keadaan sholat siriyah semuanya adalah diminta untuk membaca Al-Fatihah. Baik bebarengan ataupun imam duluan atau makmum duluan tidak apa-apa. Akan tapi ketika dalam keadaan sholat jahriyah yang diminta pada setiap pada makmum hanya membaca Al-Fatihah saja dan tidak diminta untuk membaca surat. Hada Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam besod. Bidu'a. Bidu'a. العلماء يعني السائل يسأل في سورة الرحمن يتكرر قول الحق سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه السورة تحدثت عن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد وأول نعمة على العباد هي نعمة العلم أول ما بدأ القرآن قال الرحمن علم القرآن وبعدين نعمة الخلق خلق الإنسان وبعدين علمه البيان اللغات لغة الأندنسية واللغة العربية واللغات هذه كلها من الذي فعل هذا؟ أليس الذي فعل هذا بالإنسان عليه؟ وبعدين الآية كل الصورة كلها تتحدث عن الآيات الكونية لتلفت انتباه الناس إلى خالقهم يعني تقول لهم الذي فعل هذا لابد أن يكون إلها الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إذن الصورة كلها تتكلم عن آيات الله الكونية الشمس والقمر الشمس تجري تطلع في في وقت وتغرب في وقت وبعدين القمر يطلع في وقت ويغرب في وقت وبعدين النجم والنجوم تسجد والأشجار وبعدين المخلوقات والأرض وضعها للأنام فيها فاكات والنخل ذات الأكمام والحبذ ذو العصف الله أنتم ده أنتم في أندونيسيا المفروض أنتم تعرفوا نعمة ربنا عليكم أكثر منا أكثر منا أنتم تعرفون لأن عندكم عدد من الفواكه لا يعلم عدده إلا الله البواه هذه عندكم ليست عند العرب وكمان الشيخ رفقي يعرف ذهب عند العرب عندنا أصناف محدودة من الفواكه لكن أنتم عندكم من الفواكه ما لا يعد ولا يحصى وهذا دلالة وفي بلادكم بالذات آيات الله الكوني الشمس والقمر والحدائق الغناء والأماكن ذات الأشجار الجميلة أندونيسيا بديعة بلد بديع في الأشجار والحدائق كل هذا القرآن الكريم بيذكر بنعم الله سبحانه وتعالى على البشر ولذلك يقول لك ويلفت انتباهك هل تكذب بهذه الآيات التي ترى أنت ترى الشمس مخلوقة أمامك وترى القمر مخلوقا أمامك فهل تستطيع أن تكذب هذه الآية ولذلك عقب كل آية من الآيات يقول لك هل تستطيع تكذب أو تؤمن ولذلك كان الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منا قال الجن أفضل منك قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال ما قرأت آية من آيات الله في سورة الرحمن ولا قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقال الجن ولا نكذب بأي شيء من آلائك يا رب. فالمفروض إن الإنسان إذا سمع سورة الرحمن تُقرأ أن يقول بعد قوله ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان أن تقول ولا نكذب بشيء من آلائك يا رب. وجاءت تكذبان ليه؟ لأن الخطاب للجن والانس، الخطاب لفريقين فكان دائما الآية تخاطب الفريقين فكان الجن أفضل منا عقب ما يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ويقول ولا نكذب فبأي ألاء ربكما تكذبان يقولون ولا نكذب بجائم من ألاء هذه فعلا الحقائق الكونية فعلا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يزجدان كل الآيات سورة النجم تحدثت عن واقعك المحيط بك بكلها لتذكرك بخالقك فينبغي أيضا أن تتأمل أنت أيضا معنى هذه السورة الجميل وتعرف أن التكرار هذا لحكمة وهو لتأكيد الإيمان في قلبك تأكيد إيمانك بمولاك في قلبك تأكيد إيمانك بالله لأنها توجهك إلى الصانع من الذي صنع هذا من الذي خلق السماء بلا عمد من الذي بسط الأرض على ماء جمد من الذي جعل الشمس تطلع بموعد من الذي جعل القمر يطلع كل هذا كله سورة الرحمن لم تتحدث إلا عن الآيات الكونية المحيطة فجاءت تكرار هذه الآية جاء ليثبت وحدانية الله وليلفت أنظار المستمعين إلى أن هناك إله واحد يجب أن تؤمن به وأن تتوجهوا إليه هذا الحكم يعني والله سبحانه وتعالى أعلى وعلى Sungguh diulang-ulangnya ayat Habib Ayyaalangir Robi kumatu katiban karena di dalam surat Ar Rahman ini surat tersebut adalah mengandung di dalamnya adalah kebesaran kebesaran Allah yang ditampakkan kepada kita semuanya di dunia ini. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahuwataala menceritakan bagaimana Allah subhanahuwataala menciptakan bulan, bagaimana Allah subhanahuwataala menciptakan bintang, bagaimana Allah subhanahuwataala menciptakan pepohonan, bagaimana Allah subhanahuwataala menciptakan makhluk-makhluk. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung-gunung semua adalah membuktikan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayat-ayat tersebut diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ayat tersebut diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya manusia itu sadar. Supaya manusia itu mengerti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan itu semuanya. Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha kuasa akan-akan makhluk-makhluknya. Semua kebun-kebun, semua pepohonan, semua dayang lelautan, semua yang ada di atas bumi ini adalah merupakan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah masih ada seseorang yang bisa mendustakan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang percaya dan yakin bahawasanya ini semuanya adalah ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kemudian Rasulullah SAW suatu hari ketika ber ber ber berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW beliau berkata kepada para sahabatnya, sungguh. Di antara kalian ada yang lebih mulia. Siapa ya Rasulullah beliau adalah bangsa jin? Kenapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jin tersebut ketika aku bacakan ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma Jin tersebut langsung menjawab wala nukadzibu bi ayyi syai'in alaika ya rabb. Apakah masih ada yang mendustakan akan kebesaran kebesaranku maka jin pun jin pun membawa, menjawab ya rasul ya Allah tidak ada tidak ada seorang pun yang mendustakan akan kebesaran kebesaranmu ya rasul sebetulnya yang lebih bersyukur itu semuanya adalah kita salahku manusia kita hidup di Indonesia itu adalah tidak seperti hidup di Yazira Arab. Semua nikmat yang ada di Indonesia ini semuanya adalah luar biasa buah-buahan yang begitu banyaknya. Kita hidup di Mesir kata Syekh Murad kita tidak banyak tidak banyak buah-buahan hanya beberapa buah saja kan? Tapi kita hidup di tempat yang luar biasa semua macam buah-buahan semuanya ada di tempat ini dan sungguh itu adalah semua adalah kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa jadi diulang-ulangnya ayat tersebut adalah merupakan bukti akan kebesaran Allah mampukah kita mendustakan akan kebesaran kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kami yakin bahawa setiap tanda tanda yang begitu banyaknya itu adalah menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha agung, baha kuasa dan mampu untuk menciptakan semuanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin, Allahumma adina fi man hadait, wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك مولانا شر ما قضيت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فيما بيننا يا رب ولا منا شقيا ولا محرومة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة ذياتة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والفعل والعمل واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم اللهم إني قد وهبت ثواب ما علمته إياكم إلى والدي أبي وأمي وإخواني وإلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين في جميع أنحاء الأرض يا رب العالمين اللهم ارحم بهذا الذي علمنا إخواننا في كل مكان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلد الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآغرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة